لذلك سأعطي أغني لكم أغنيات من الثمانينات برنامج يعني فيه ربما بعض الأغاني تعرفها من أول الأغاني اللي لحنتها للشاعر أحمد فواد ناجم وهي تحية إلى بيرم التونسي يا عيون الشاريه يا, يا بحر هيجن ما يجين يا عيون الشاريه تونسي يا بحر هيجن ما يجين ماشيين في طريقك دايما ماشيين في طريقك دايما وهنفضل كده مشين عيوني الشاريتونسي يا بحر هجن ما يجي يا عيوني الشاريتونسي يا بحر هجن ما يجي ماشيين في طريقك دايما ماشيين في طريقك دايما هنفضل كده ماشيين هنفضل كده ماشيين على اللي انت رسمته بالليل والناس نايمين و أن كنا نقول و نغير و نجد في المضامين عدار ف counties بالليل والناس نايمين و نقول و نغير في المضامين يكون الفضل البيرام يكون الفضل البيرام 800 ط طلعين وهنرجع تاني نغني هنرجع تاني نغني ونقول ويلي الملايين ونقول ويلي ويا Bahia خبريني عن قتل يا ياسين يا خبريني على اللي قتل Yaasin عيون الشعر يا تنسي Ya bhor هاي jinn meyjinn Ya عيون الشعر يا تنسي Ya bhor هاي jinn meyjinn Meshin' fi طريقك daima Meshin' fi طريقك daima Hanefetal kida mashi Hanefetal kida mashi N'a ddrb lint da rsam Tillylue نايمين عالدرب اللي انت رسمته بالليل والناس نايمين كنا نقول نغني ونجدد في المضامين يكون الفضل بايرم قول الفضل بايرم هسه واحنا طالعين هسه واحنا طالعين وحنرجع ثاني من غني نرجع ثاني وين قول الملايين يا باقي على الفشل بالمليمي وحده كم للعيال وكم لمجلس البلد يا باقي على بالمليمي وحده كم للعيال وكم لل جلس البلدي شكرا, شكراً.